اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن افترق بهديه إلى يوم الدين أما بعد فنقول رب العزة تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذه الآية من أواخر سورة المنافقون وسورة المنافقون تتحدث عن طوائف من الناس يظهرون الإيمان ويبتنون الكفر هؤلاء هم الأعداء الذين يصعب معرفتهم ويشك الوقوف على مفاتدهم لأنهم يعالنون كالطاعة والعبادة ويطنون الفساد والتخريب ثم هم عدو بين صفوفنا تتعرفون علينا ويعرفون أخبارنا وأحوالنا ولذلك يجعلهم القرآن كأنهم هم الأعداء الحقيقيون ويقول هم العدو فهم دول الأعداد الحقيقيين ولم يكن النفاق موجودا في مكة إنما ولد في المدينة ذلك أن طبيعة العرب القلة تأبى النفاق ولأنهم لم يكن الإسلام ظاهرا ولا صاحب قوة في مكة فلماذا ينافق المنافقون إنما يعلنون بشركهم غير صاحبين لم يكن الإسلام صاحب سلطة ولا قوة حتى ينافق الضلال والباطل انما ظهر النفاق في المدينة حينما اصبح للاسلام دولة واصبحت له قوة ترهم عند ذلك نافق زو المكانة والرئاسة في قومهم فازهروا الايمان ليحافظوا على مكانتهم في قومهم وعظموا البحر لانهم لم يقتنعوا بهذا الدين بل صاروا حربا عليه وظن النفاق حتى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعاني أشد المعاناة من هؤلاء المنافقين انددتوا في الصفق ونقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم فكان يمالئون اليهود واتكون بجانبهم وقفوا بجانب اليهود بني قيلقاه كما وقفوا بجانب يهود بن النظير وكان لهم التبق والتقدم في إشاعة العداوة والبغضاء وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وهم الذين تقدموا في إشاعة الحديث الإفك حيثما رموا اصهر واعفت واشرف بيت في الوجود بيت النبي محمد قل الله عليه وسلم وشرف صاحبه ووزيره ابي بكر ابو كان لهؤلاء المناقشين أثر سيء في محاولة بث السموم بين المهاجرين والأوطان أو بين الأوث والخزرج أو بين المسلمين واليهود. وَهكذا ساعدوا كل أعداء الإسلام ووقفوا بجانبه، والقرآن يثبت بين المنافقين وبين اليهود أخوة، كما أن بين أهل الإيمان أخوة، فكذلك بين اليهود وبين المنافقين أخوة. في الباطل والظلام ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إذا بين أهل الباطل أخوة في باطلهم كما أن بين أهل الإيمان أخوة على الحق في إيمانهم وإذا كان الحديث عن أهل الإيمان يلخص في سطور والحديث عن أهل الكفر يلخص في سطور فإن الحديث عن أهل النفاق لا يلخص في سطور بل ولا عشرات السطور إذا كانت هناك آية أو آيتان تتحدث عن أهل الإيمان أو عن أهل الكفر فإن الحديث عن المنافقين يقول لماذا لأن رسم صورتهم يحتاج إلى قطوط وإلى رسوم وإلى كثير من جمع صفاتهم وتجميع ملامحهم وهم وجوه مختلفة وعناف متعددة فلكي تصل الى جمع الملامح وتجميع الخلال والصفات يحتاج الى تطويل في جمع قطوط هذه الصورة ان الحديث عن المنافقين وعرطفاتهم وخلالهم وخصالهم وأعمالهم وأخلافهم لكي تجمعه تحتاج إلى كثير من الأوقات ولذلك تذكروا في كثير من الصور كثير من الصور المدنية معظمها تتحدث عن النفاق والمنافقين وهذه الصورة تتخصص فيهم تتخصص وهي ليست أكثر الصور ذكرا للمنافقين ولا أطول الصور حديثا عنهم، إنما هي قد تخصصت حتى ثميت سورة المنافقون وهي تبدأ ببيان شيء من نفاقهم فهم يقولون للنبي محمد نشهد إنك لرسول الله وكذبوا كذبوا في هذه الشهادة وابتعدوا عن الحق فراهم بقائلي حينما يشهدون انه رسول الله حيث انهم لا يؤمنون به ولا يصدقون برسالته وليست شهادتهم شهادة حقيقية ولذلك يرب القرآن عليه إنما اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله يرد عليهم بقوله والله يعلم إنك لرسول فأنت رسول الله حقا شاهدوا أو لم يشهدوا لكن شهادتهم كاذبة فقبل أن يكذب شهادتهم يذكر أن الله يعلم إنك لرسول فأنت رسول الله حقا مع كذب شهادتهم لأنه لو كذب شهادتهم عرقون لعلها تمثل رسالة النبي لقولون نشهد أنك رسول الله والله يعلم ل الله يشهد إن المنافقين لكاذبون قد يرد هذا رسالة النبي فقبل ما يثبت شهادتهم يثبت أن رسالة النبي محمد صدق الله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون لكي يضمنوا سلامته ولكي يثبتوا انهم على ايمان ومتمسكون بهذا الدين يحلفون دائما على انهم مؤمنون وانهم على الحق ويتخذون ايمانهم وقايا وجنة وسفرا من العقوبة حتى لو حصل منهم أي نساء للدين وحد بلل عنهم يقول والله الله الذي لا اله الا هو ما فعلنا ذلك ولا فصدنا الى ذلك يتكذ ايمانهم ايه جنة يعني وقايا وسكر من ان يعاقبوا او يتكذ عليهم احكام الاسلام اتخذوا ايمانهم جنة. اذا لو حد لنا انهم خربوا او اكتلوا او اتاهم حلفوا باغلب الايمان انهم ما قصدوا الى ذلك او ما قالوا هذا القول او ما فعلوا هذا الجهل لكي يبرئوا انفدهم ويتخذوا أيمانهم وقاية من العقوبة فصدوا عن قبيل الله هذا هو هدفهم أن يصدوا أنفسهم وأن يصدوا غيرهم عن قبيل الله تاء ما كانوا يعملون وبئس ما قدموا لأنفسهم من هذا العبد. استضح لهم الإيمان وظهر لهم اليقين ظهرت أدلته واستضحت آياته وبعد ظهور أدلة الإيمان وظهور حقيقته أعرضوا وتولوا وكفروا لعلى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا امنوا ظهر له الايمان على حقيقته واتضحت له الادلته ومع ذلك كفروا كفروا طبعا لقلوبهم مع اظهار الايمان بالفنتهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون طبع على قلوبهم فلا يصل الحق اليها ولا يفقهون الحق ولا يدخل عقولهم الذي صبع على قلبه لو قدمت له الف دليل ودليل على ان يصل الايمان الى قلبه لا رفض قلبه الايمان هذه القلوب التي طبع عليها فما عاد يدخلها شيء من الخير ويمرون على آيات الله وعلى دلائل قدرته فيعرضون عنها ويولون وجوههم بعيدا عنه ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون إنهم مناظر لا حقيقة لها وأشكال أشكال منمقة تقائلها الفتاد والضلال يلبسون لباسا طيبا أو يظهرون بمظهر جيد كلامهم فيه لمعان وشقشقة وتنمية لكنه خالي خالي من الحقيقة بعيد عن الإيمان الصحيح مظهرهم يعجب ومخبرهم يثيرك مظهرهم له رولة وله مسحة من الاعجاب واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم تعجبك اجسامهم لأنهم لهم منظر رائع وثياب منظم وحديث عظيم يحسنون الكلام عن الإسلام كما يحسن كثير من الناس اليوم وإن يقول تسمع لقولهم إن يقول تسمع لقولهم وأنت ترى أن فعل هؤلاء كثيراً تراهم في الاجتماعات وتراهم في المتاج وتراهم يتقدمون الأحاديث والصفوف تحدثون عن الإسلام فيعجبك قولهم لما له من أنميق في اللط و جمال في الأسروق لكنه ليس وراءه حقيقة وليس وراءه عمل هؤلاء تعرفهم تعرفهم جيدا تعرفهم بثماهم كما تعرفهم بلحن القول فقولهم كأنه فيه لحن وفيه تلميق وعذوبة وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن هذا المنظر وهذا القول هذا الظاهر ليس وراءه إلا باطل خرد ونفس فاسدة وقلب متضخم بالفساد والنفاق نفوس عفنة وباطن مظلم هذا هو وراء الجسد الملمق الذي يعجبك منظره وراء القول العذب الذي يأخذ بسمعك. كأنهم خشب متندة هذه الحقيقة بعد كأنهم خشب خشبة لا روح فيها خشب وقفة لا حقيقة لها لا روح فيها يبقى المنظر اللي بيعجبك ده مفيش وراه وراءه روح ولا ولا وراءه عقل ولا وراءه تدبير كانه خشب والخشب دي ايه هل هو ممكن خشب ده يتعمل باب ولا شباك فينفع فيه الله ده خشب متين ده حتت خشب مقنوده كده يا في الركم. كأنهم خشب ليست بابا ولا شباكا ولا موجودة في فقف ولا في مضلة تحمي من البرد أو الحرب فيكون فيها النفع إنما هي خشب مسندة اتسندت إلى خائف فلا فائدة فيها ولا خير يرجع منها هذا بشأن المنافقين لعلك الآن تتطور بعض المنافقين الذين التقيت بهم وحسبتهم على جانب من الإسلام فإذا هم على أشد جانب من النفاق فالتقي بهم وتعرف منظرهم وتعرفوا كلامهم ويعجمك قولهم تلتقي بهم دائما ويحسنون الكلام وينظمون الأقوال ويتباكون عن الإسلام وهم يتمنون أن يبيدوا أهل الإسلام يتونون أن يسود الكفر وأن يسيطر قانو آل الإلحاد إن هؤلاء أخفروا على الإسلام من أي عدو آخر فالمنظر والكلام يعجب والباطن والمخبر فاثل فرق لا نور فيه كله ظلمة فانت يعني ما تغرجش المظاهر ولا تدهشك المناظر ها الأشعة الأكبر ده اللي تشوفه طب أشعة أكبر لو أقدم على الله العبره المناظر <تصفيق> والهيئات الضخمة الضخمة لا تأخذ ب... بنفسك الأحاديث التي تسمعها من البعض عن الإسلام وعن ما يجب وعن تقطيرنا وعن قصورنا في حق الإسلام من مثل هؤلاء. حتى ترى ما يكون وراء ذلك من عمل. فاذا لم تجد عملا فاعلم انه على ضرب النفاق تثير. هؤلاء يحتبون كل صيحة عليه. لما يتمعوا هيعة او صوتا او ضجة قالوا اننا قد احيط بنا وان هذا الشر وافع بنا فهم يتوقعون الشر دائما ترقبون ان ينزل بهم اي شر او اي هلاك فانهم يشعرون من داخلهم ما يفعلونه وما يفتدون به المجتمع فإذا ما سمعوا ضجة أو صوتا عاليا أو نحو ذلك ظنوا أنه أخيط بهم وأن هذا الشر يحتق بهم ويحيط يحتقون كل صيحة عليهم ويحذر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحذر كل مؤمن منهم ويبين أن هؤلاء هم العدو كأن العداوة انحصرت فيهم وتأصلت وتجمعت وأفضح العداء للإسلام محصورا في هؤلاء من شدة عدايهم هم العدو فاحذرهم هم العدو قم أخطر ما يكونون عداوة لأن عدوك المكاش عدوك الظاهر تستطيع أن تتجنبه وأن تحذره وان تحتاط منه لكن المناسقين من الصلوبة بمكان أن تحذرهم وان تحتاط منهم لمكرهم وغدرهم وخداعهم وانجساتهم في الصف وصلاتهم مع المؤمنين وإظهارهم بالإنفاق وإن كانوا لا يأتون الصلاة إلا وهم كتابة ولا ينفقون إلا وهم كارهون لكن على أي حال هم مصلون ويذكوه ويقومون بأعمال الإسلام الظاهرة فتخضع فيهم وينزل بك كيدهم ومحروه لكنهم عدوه فاحضرهم هم دول الاعداء لان الاعداء التانيين بيمكنك تجنبهم هم بعيده يتدعيدون عن صفك وعن مجتمعك فاحضرهم ولا توصل اليهم اي معلومات لكن المنافق اللي بيصلي معك تعمل فيه ايه؟ اي اجتماع بيحضره, بيحضره اي لقاء بيكون فيه ويمكن بيظهر ويعلو على اهل الايمان الحقيقيين لانه هو بتاعة الشدة بتاعة الجهاد يختفي لكن ساعة الهدوء والرخاء بقى يجي يجي المسجد يكون اول المتحدثين واول المظهرين للبطولة فاذا ذهب الخوف مفيش حرب بقى تلقوكم بألسنة انحداث اللي كان مختفي ده يبين هو كان متقدم الصهور اللي كان بيجري وغير متواجد حتى في الثروات ومع في المثالي يظهر أنه كان البطل الأمام والشجاع المتقدم ومن أول, من أول ما لاقى العدو وأن غيره لم يكن يفعل ذلك وأن خلانا من أهل الإيمان وخلان ما فعلوا مثل فعل سبحان الله هذا القارل الهارف هذا الذي حرص على أن يجد ملجأا أو مغارة أو مدخلا ليسرع الجري إليه إذا ما ذهبت الشدة وجاء الرخاء وثلق المسلمين بألفنة خداد أشحة عرفة زعم لنفسه البطولة وادعا لنفسه الرجولة ورأى هو الذي تقدم الصفوف وثبت حيث جرى غيره هم العدو فاحفرهم قاتله الله قاتلهم لعلمهم وترقبهم من رحمته وهذا دعاء من الله عليه والدعاء من الله قضاء فلا بد ان ينفذ قاتله رايتهم يصدون وهم مستكبرون وتروي كتب التكذيب والسيرة ان هذه الايات نزلت في عبد الله ابن ابي ابن سلول رأس النفاق وذلك انه بعد غزوة بل مختلق في السنة الثابتة من الهجرة وعلى ماء يقال له المريفيع اذ تمع الثقات عليه فتخافوا مهاجرين وامصاريين جهjah غلام لعمر من المهاجرين وثنان غلام من الامصار تخانهم تشاجر اخطفهم فقال جهjah يا للمهاجرين وقال ثنان يا للامصار وطلب الاستغاثة <تصفيق> فجاء بعض المهاجرين وبعض الأنصار وكادوا يشتبكون واجنزعوا لولا أن تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفض الأمر بينه وتذكر بعض الروايات أنه قال لهم قد دعوا جاهلية وبنا وأنا بين أصدركم دعوها فإنها منتنة بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلوس وكان يجلس في رهط من قوم فقال له ما كلام مفاد أنتم المدينة فرعتم هذا وجعلتم جعلتمهم يكاثرون والله ما مثلون ومثلوا جلابيب قريش إلا كما قال الأول سمن كلبك لأكلك فهؤلاء دعا المسلمين أن يكون كلب سمنه وأنه سيقتدي عليك ويأكلك. ثم من البكى يقول ما خلوا مثل المسلمين دولا زي ما الأول قال ثم من البكى يقول ثم قال لأصحابه أنتم الذين أكنتموهم دوركم واعطيتموهم أو لو منعتم عنه المال ولم تعطوهم شيئا لم فضوا عن محمد ورجعوا الى بلادهم، <تصفيق> وأضاف إنما عند دخولنا الى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله، وكأنه يريد ان يقول لا نخرجنا محمداً من المدينة. حينما نرجح الى المدينة سنخرج محمدا ومن معه فنحن الاعزاء والمسلمون اذلاء والاعز يخرج الاذل فكذا كان كلام عبد الله ابن ابي من الذي كان يسمع قلام الحدث اسمه زيد بن ارقم. فذهب زيد بن ارقم و رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت عبد الله بن ابين بن سلوب. فجاء عبد الله بن ابين حين بلغه ان هذا الكلام قد وصل الى رسول الله. قال الله جاء يحلف الله الله الذي لا اله الاه ما قلت شيئا من ذلك ولا تحوه وقال بعض بعض من قومه يا رسول الله عتى ان يكون الغلام قد اوهم ولم يفهم ما قاله عبد الله ابن ابيض الغلال يمكن وهم ولم يفهم الكلام وكذا لها غير ما سمعه او قيد اليه انه تمع ذلك على كل حال فلأن نبيه الله يعالج الامر ويقضي على الفتنة التي يريد ابن أبين أن يحجسها في الجيش وفي مجتمع الإسلام، فأمر النبي صلى رئيس الله عليه وسلم المسير في وقت ما كان يأذن فيه بالمسير، فجاء سعيد بن حبيش. من الصحابة الأجلاء وقال يا رسول الله بعد أن حياه بتحية النبوع قال يا رسول الله لقد فرت في وقت ما كنت تسير فيه الجيش فقال أبت الاطلاف ما بلغك قال طاحبكم قال من طاحبنا قال عبد الله بن أبيض قال ماذا قال قال ما يخرجن الأعز منها الأذنة. قال اذا انت تخرجه يا رسول الله فانت والله العزيز وهو الذليل. وانت تخرجه من المدينة. ثم قال يا رسول الله ارفق به. فوالله لقد أكرمنا الله بك وإن قومه لينظمون لهم خرج ليتوجوه يقول يا رسول الله فكبه يعني لأنك له ظروف ظروفه إيه إن ربنا أكرمنا بك وجئت إلينا المدينة وقوموا كانوا يعدوه للرئاسة كانوا يعدوه للرئاسة وينظموا له الخرج ليتوجوا يعني يصنعوا له تاج او يصنعوا له اي حاجه علامه على رئاسة فانت يعني ارتقب به لهذا الامر اكرمنا الله بك وان قومه لا ينظمون له الخرج ليتوجوه قال رسول الله الله عليه وسلم بهم اليوم الى الليل وطار بهم الليل الى الغد وطار بهم في الغد حتى يمث الشمس فما كادت الشمس تشتد عليهم عند ذلك ازن لهم الرسول بالراحة فما كادوا يمثون الارض حتى اخذوا في نوم عميق في عزت النوي يقضي على هادم <تصفيق> ثم نجد مفاجأة غريبة، ما هذا؟ نجد عبد الله ابن عبد الله بن أبيد، عبد الله بن أبيد رأس النفاق، وابنه عبد الله بن خيار الصحابة، رجل. الخيار الصحابة ومحب لدينه ومحب لرسوله يأتي عبد الله بن عبد الله بن أبي يأتي إلى رسول الله ويقول له يا رسول الله لقد علمت الخضر اني ابر ابر الاولاد بابيه. انا ابر واحد بابي. واكثر الناس حبا لابي. وقد بلغني انك ستعمر احدا ان يأتي اليك برأس عبد الله ابي. انا بلغني إنه إنت حتى واحد يجب لك راف عبد الله ويقتل فإذا أردت ذلك فمرني أنا أن آتي برأته مرني أنا أن آتي برأته ليه قال لعني لي أخشى أن تأمر صحابيا فيقتله فلا تدعني نفسي قاتلا ابي. عبد الله بن عبيد. لا تدعني نفسي اراقاتنا ابي يمشي على الارض. فتدفعني نفسي فاقتل. فاقتل مسلما بكاثر فادخل النار. في, في كلام الصحابي الجليل. عبد الله بن عبد الله بن ابي نقول انا الانصار او الخزرج لم تعرف واحد يحب اباه ويبره اكثر مني انا معروف بكده وبعدين انا بقول ان انت عايز تقتل عبد الله بن ابي خليني انا اللي اقتله وانا اللي اجيب لك راس عشان تبقى بايه بيدي انا ليه عبد الله يعني ايه ليه ليه؟ ايه نظريتك او اتجاهك في الموضوع ده خل اي واحد ياخذوا انا اخاف اخاف انك يا رسول الله تعمر اي صحابي فيقتل عبد الله ابن ابي فبمقتضى الحب والحلو لابي اندفع اندفاعا فأقتل قاتل أبي فلا تدعوني نفسي وأن دفع بحكم ايه البنوع والحروب والحب الذي هو في قلبي لأبي لا تدعوني نفسي فأرى قاتل ابن أبي يمشي على الأرض فعند دفع فأقتله ويقول حكم ايه أقتل مسلماً بكافر فأذكر النار اتحاكم على موت عندما حق تحابي اللي قتل أبي أقتله وهو صحابي مسلم فأكون قد قتلت مسلماً بكافر فأذكر النار هذا هو كلام عبد الله ابن عبد الله ابن أبيه، وهو يحب رسوله ودينه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي بيننا. عبد والجش راجع. وعند مدخل المدينة وقف عبد الله الصحابي رضى الله عنه وعشهر كيف تنفي ثم جه داخل جاء ابوه يقول لك مكانك لا تتحرك قال ماذا يا ولد هذا تريد قال لا تجل ولا تتحرك من هنا حتى يأذن لك رسول الله سيظهر أنه العزيز وأنت الذي. وقف عبدالله إذا أبين ما تحرك لقيت مجاه رسول الله وكان الرسول الكريم يمشي في المؤخرة مؤخرة في الدهيش <تصفيق> ليه؟ قال عشان يرشد الضال قل له أعمل حاجة قل له شرب قل له رحمة واللهنة يدله صلى الله عليه وسلم أو يأمر بمعولته كان يأتي في المؤخرة فجاء الرسول فقال انظر ماذا يفعل هذا الغلام هذا الولد فسأل لماذا صمعت هذا قال والله لا يدخل حتى تأذن له فيظهر أن لك أنت وهو الأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لابن أبي بالدخل قال أما الآن أجل أذن هذا هو وال وبال بنجد دع التعليقات على هذا الموقف تعليق على موقف ابن ابي وهو يرى جله النور والخير والحق امامه كما فلا يزداد إلا نفاقا وهو يرى انتطار الإسلام فلا يزداد إلا حكبا وهو يرى أن الإيمان دخل قلوب قومه ودخل قلب ابنه فلا يزداد إلا كفرا وبعدا عن الإسلام نجد أيضا مكتس عبد ابن أسر أسد ابن خبيف وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب مسيره في هذا الوقت ورد النبي عليه ثم المسير بالجيش يومهم إلى الليل وليلتهم إلى الغد. وقبر يومهم حتى نسهم حر الشمس فما كادوا يمسون الأرض حتى أخذوا في نوم عميق سياسة رسول الله روحنا في القضاء على الفتن وكيف أشغل الجيش بالمثيل حتى لا يلتفت إلى هذه الفتنة وأخياء العصبية الجاهلية التي أرادوها كانت سياسة حكيمة، وسياس و موقف عبد الله الطهير، عبد الله ابن عبد الله بن أبليس، وهو يتوزع قلبه بين حبه لدينه وحبه لرسوله وبين حبه لابيه وبره به. وهو كما قال ابر واحد في ابيه وتعلم الاوطار ويعلم الخضرة انه من اشد الشباب بر بابيه ويعرض قتله، يعرض على رسول الله ان يقتل اباه بيده حتى لا يقتل مسلم بكاتب فيكل الله ويمنع أباه من أن يدخل المدينة حتى يظهر من ناحية التطبيق والواقع من هو الأعز ومن هو الأذف موقف ربيع المستوى فيه كرامة وشرف وعزة وعلى الله عليه يشارك في حل الموضوع والمتاهن فيه يقول له بل نترفق به ونحسن صحبه لا, لا نقتله ولا شمله نترفق به ونحسن صحبته ما بلان علينا وهاكذا يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور بلفظ وحكمة تعال الأدب وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ما تيجي يستطيع أن أبين على ونفضل لكم رسول الله تتوبوا إلى الله نجد الاستكبار والإعراض ولي الرؤوس وعزب الأكتاب والإعراض والإجراض لو ورؤوسهم ورأيسهم وهم مستكبرون دولة اللي هم الرؤساء والعليا من القوم ها؟ لهم يستكبروا عن أن يأتوا إلى رسول الله ويطدون ويغرضون ويلوون رؤسهم القرآن يخبر النبي ويقول له لا تستغفر لهؤلاء لأنك سواء تغفرت له أم لم تستغفر له لم الله له إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ولا يوافق كنفاح الى درجة نفاحشة العلاج، يأخذ الى مرحلة الصقورة، فرما ترطب أو إكس أو لحم ذلك يرد إلى إلى درجة صقورة إلى خلاص، يعني العلاج العلاج من الله تعالى من نفسه سيرت يبقى خلاء وصلوا في المرض وفي النفاة إلى درجة الخجورة ما يمتع معها في إن الله لا يحب قوم لها سكين القرآن يحلق على العبارتين النتائم قاله انت اللي عملت كده واعطيتهم اموالك وضربت عائلتك يا صرونه ولا صرونه اه وانتم راحتم اموالك وطعامكم عن محمد وقلب المدينة وامرهم الذين لا تنفقوا على من عبد رسول الله حتى ينقصوا ها تنفقوا عليهم لغايه ما ايه ينفضوا ويتفرقوا ويتنعقضوا بثياثة ابن أبنس ها والتي اتبعوها من وقعها سموها ثياثة ثياثة التجوية ثياثة التجوية الملافقون يتبعوها ثياثة التجوية جوعوهم ينطرق ويرتدوا عن دينهم ويبعدوا عن محمد. أيوة. والمشركين استوعبوا في التجويع انتوا فاكرين طبعا ها؟ لما جوئهم النبي والمسلمين وحبتهم في شعب في شعب أبي طالب. إيش كله؟ آه وحافظوهم فيه على شني جوئهم عن دينهم. سياسة التجوير يتبعوها الشيوعيين الشيوعيون يتبعونها مع ايه؟ خصومهم مع خصومهم ولا فيها المسلمين ما يصرف لهمش بطاقة تموين او بطاقة قدس من اللي كانوا يصرفوها اللي كانوا يصرفوها لإيه؟ للناس يجوا على المسلمين عشان يجوعوهم. ما يتركهمش بطاعة للطعام بطاعة تموين الطعام، دولة اجتمعوا سيسب التجويع اللي وضع نظامها ابن اغلق وان لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقه ويتبعها طبعا اعداء الاسلام في جنازنا يتروها في جلدنا يقول المسلمون مستقيمون لا يجرحون اما يثبتون العمل وان احبدهم ان هم 100 كيلو 200 كيلو, مين كيلو او علشان ما يلاقيش الموافلات وما يلاقيش ثمن السكن تكون اتبعين وما يلاقيش حالة كثيرة اهل الزياسة التنويع وكثيرا ما يكترونهم من العمل وما يتبعونش مخصة كمان علشان يتبرد عشان يعمل مخصم ده اللي يعمل اي محل للتجارة يمنع منهم هو المخصة. وين علمهم التكعيبات ايه علشان يستفاد حد جاء اتباعا للسياسه الايه التجديد والارض على هذه السياسه على من وضعها ولا على من اتبعها <تصفيق> من الشيوعيين ومن تملق كتاب المسلمين اعداء الاسلام المتواصله قال ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون فخزائل السماوات والأرض لله لا يستطيعون أن يجمعون ولا أن يجمعوا رفقا وإذا أغلقوا بابا فتح الفتاح ألفداء وإذا ملعوا رفقا هذا الرزاق بالقوة المسيطة لأرزاقه من نواحي المتعدلة بالله قزائيه التناوات والأرض يرزق منها عبادة ويعطيهن ما يحتاجون إليه معنى بيقا أعداء الخلاف من مشركين ومنافقين ولا أبوى نصارى وشيوهزين يا يعمى بيطر فإن لذلك خزائم السماوات والأرض يرزق منها عبادة ولا يتوقف للقرب على النعوم هو علم السنين بحقيقة حقيقة تحتاج إلى فقه وإلى فهم فهل يتحملها المنافقون ولكن والمنافقين لا يفقهون لا يفقهون هذه الحقيقة لا يفقهون ان خزائن السماوات والارض لله جل وعلا يعطي ممن يشاء ثم يرد على القول الاخر هذا القول الاخر الذي قالهم ابى يقولون لو رجعنا الى المدينه لو خرجنا اعذ منها الاذى الاعذ عوث من ويقتل بالاعان كفته وبالاذن النبي والله يبقى هيخرج ابن ابيي الجري هذا الكلام ها عبد الله بن ده ايوه صح وقال انت ترى ترى الاعذ هو الاذن لو شئت ان ولا <تصفيق> وَرَدَ الْقُؤَانُ وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَلْمُؤْمِنِينَ العزة لله وهو يمنحها تقدرا لرسوله وللمؤمنين من قبل الله يجعل رسول والمؤمنين معاه معاه وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَلْمُؤْمِنِينَ شوك الحض حضر التكرم والله. على اسمه ان رسول المؤمنين ولله العزته ولرسوله المؤمنين لكن هي لله لكن ين... مع... كانت العزة من حمد الله صحيح تقرى لكن ومنحها لرسوله المؤمنين ويجعلهم معه سبحانه فقضن وتكره يجب فإذا كانوا العزة لناها لرسوله المؤمنين فرسول المؤمنون هو, الرسول هو ابن ولن شاء الرسول والمؤمنين لأخرجوا ما أبين وعنطان ولكن المنافقين لا يعلمون في آخر الصورة نجال وبيان وبلاغ هذا الضياني بحب المؤمنين على ان ما وقعوا ما وقع فيه المنافقين فالمنافقين قد اشغلتهم اولادهم قد ذكر الله واشغلوا لكم اموالهم عند الله اشغلهم بتنام المال ولا لاه واشغلهم الاولاد وسلبيتهم بكل ذلك عن ذكر الله فكان هذا النداء المؤمنين الله وقع فيما وقع في مراقبه يا ايها الذين امنوا لا تجعلوا ولا أولادكم الله فلما يقال لك انت مريدش المسجد زي دوني الشخص قلنا عمد الولاد يبقى انت ايه ان شغلت ما يفعله الملاحظون ها اللي ما بيحضرش الى المسجد يوميا يبقى فعل ما يفعله الملاحظون يتقوائع في شيء من المساعد ها اللي ما المسجد أربع ولا مكتنين خارف او اثنين يبقى ويشتغل شغل المرافقين اللي يقولوا شغالتنا اموالنا واحدون اولاهكم اموالنا و اولادنا يعجوه الذين يعملوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك يقع في هذا فأولئتهم الخاترون ابقى خاطر اللي يفعل ذلك ويلتهي بالمال للأمنات قد اما المطلوب ايه المطلوب الانفاق الانفاق على وجوه البرد والانفاق لتمويل المجاهدين والانفاق على القطر الذين تفضوا عنا والانفاق على القطر التي يحضوها المجاهدون والإنفاق على شراء المتاء والسلاح الذي يحتاج إليه المجاهدين وعندقوا من الله